أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطة وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب ك ربي أي يحضرون الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل وَقُرْءِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ وَقُرْءِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب Terima وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب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 وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياء وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وَقُرَّب رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ وَقُرَّب رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل Terima أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربّي أن يحضرون وقرّب ربّي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين o Jai okay. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين shit الشياطين رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشيء she وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل اتشياء قيل واعوذ بك ربي ان يحضرون واق همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ أعوذ بك من همزات الشياطين Terima kasih murah ك منها مزات الشياطين وأعوذ بك رب أي يحضرون وقول رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب Terima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 guru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 يا ربي ان يحضرون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين shit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 من همزات الشيء Oh <tries> ك رب أي يحضرون، وقُرِّبِي أَعُوذُ بِكَ مِنْهَا مَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَيْ يَحْضُرُونَ، وَقُرْرَةٌ. من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ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 وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وَقُرْبِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين قُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ قُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَ رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب قل رب أعوذ بك من همزات الشيء وَقُرْءِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ وَقُرْءِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ O Tiada yang أي يحضرون؟ وَالرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْهَا مَزَادِ الشَّيْءِ. أعوذ بك من همزات الشياطين قل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب الشياطين وأعوذ بك رب أي يحضرون والرب أعوذ بك منها ما زات الشيا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 قُرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ Terima kasih وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ por الشياطين وأعوذ بك رب أي يحضرون وقُر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 guru وعوذ بك من همزات الشيخ من همزات الشياطين، وأعوالك الشياطين، وأعوالك وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين